بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شياعا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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي آتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ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 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَابِلٍ قَالُوا سِحْرٌ أَنتَ ظَاهِرٌ وَقَالُوا إِنَّ بِكُلٍّ كَافِرُونَ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 وَإِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكُنَّ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَايَكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الْآخِرَةُ نجعلها للذين لا يريدون علوا فِي الْأَرْضِ ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خير منها وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَادُكَ إلَى مَعْدِهِ